فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحلالا من لدنا وزكاة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 إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحا، فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني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 تحت ا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزئي اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جديدا فكلي وانشربي وقضي عينا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 عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا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 نهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من رحمن عصيا يا أبت إن خافوا أي من سك علامهم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أن تعن علها يا إبراهيم لئلا متنهى لأرجو من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 ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَذِيبًا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَفًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَهَدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبييا وان كن في الكتاب اسماعيل إن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 وَإِنَّهُ كَانَ صِذِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ دُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ من حملنا مع الوحي ومن دل في إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خروج جذو وبوكية فخلف من بعدهم خلف الأضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا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 وَيَعْنُ مِن كُلِّ شَيْءٍ أَيُّهُمَا أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيَّة وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا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 119. وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرهم أحسن أثاثا ورئيا 111. قل من كان في الضلانة فليمدد له الرحمن مدا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 صلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا وَتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ بِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ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 لكان السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى ألدعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا عهد الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آديه يوم القيامة فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده فبئس ما يصروا به لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللدان وكم اهلكنا قبله